نقور فذلك يومئذ يوم ايدي يوم النصير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحدا وجعلت له ما لم عمد و بنينا شهودا ومهدت له تمهيدا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 يرا سقر لا تبطئوا ولا تذر لو واحده للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا